وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم السوائل السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتي يا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ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 فَأَمَّا عَادُوا فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَارًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِز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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن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 فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ذَلِكَ جَزاؤُ أَعْدَاءِ اللَّهِ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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا استيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد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 ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم استاعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد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 لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوَّ دُعَائِنَ عَرِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلُمٌ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ